وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من عذاب النار نحمده جل على الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الليلة في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغري الميمين، رضي الله عنهم أجمعين <تصفيق> يتجدد لقاؤنا مع هذه الحصة الجديدة من حصص الفقه الميسر وإن شاء الله تعالى قررنا بفضل الله تعالى أن نخصص هذه الحصة والحصة الموالية لما يتعلق بذيحة العيد بذبيحة العيد وكنا بفضل الله تعالى وقفنا على رسالة قيمة مختصرة لكنها قيمة وهي من منشورات جيدة السبيل وعنوانها المختصر المفيد في أحكام ذبيحة العيد المختصر المفيد في أحكام ذبيحة العيد وفيها فوائد في حقيقة. إذا شتى لا بد للمسلم أن يعيفها وأن يتعرف عليها لتكون هذه المسيكة التي يتقرر بها إلى الله جل وعلا على هذه النبوة ومن صميم السنة نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه منكم وأن يوفقنا وإياكم للقيام بهذه المسيكة وبهذا العيد أفضل قيام على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> إذن أول فسط بدأ في هذه الرسالة وهو تعريف الأضحية فما هو تعريف الأضحية إذن فالتعريف الأضحية كلمة الأضحية فيها الضاء والحاء ها والحرف المعتل أصلا صحيح يدل على بروز الشيء أه؟ على بروز الشيء يقال ضحى الرجل ضحى الرجل يضحى إذا تعرض للشمس إذا تعرض للشمس وضحى مثله والضحو الضحو هو ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء فويق ذلك والضحاء ممدود إذا امتد النهار وكرب أن ينتصف كرب أي لغة في قربة كرب هذه لغة في قربة والضح الشمس وقيل ضوءها عامة وقيل ضوءها إذا استمكن من الأرض إذا استمكن من الأرض والضحية هي الأضحية قال ابن الأعرابي الضحية الشاة التي تدبح ضحوة يعني هذا التعريف من تسمية الشيء باسم وقته من تسمية الشيء باسم وقته نعم قال الأصماعي في التضحية أربع لغات في التضحية أربع لغات أضحية وإضحية والجمع أضاحي وضحية والجمع ضحايا وأضحاة والجمع أضحا والأضحية تذكر وتؤنت تذكر وتؤنت التذكير لغة قيس والتأنيت لغة تمين نعم التسمية سميتي الأضحية بذلك لأن الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشمس أو لأنها تفعل في الضحى أو لأنها تفعل في الضحى يعني هذا هو تعريف الأضحية أو الضحى أو ما يتعلق بهذا المصطلح من الناحية اللغوية أما تعريف الأضحية في الاستراح هي ما يذبح في أيام الأضحى هي ما يدبح في أيام الأضحى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل تقربا إلى الله عز وجل نعم ثم ننتقل إلى مشروعية معليكم مع السلام الله ثم ننتقل إلى مشروعية الأضحية نعم متى شرعت الأضحية يا إخوة؟ في أي سنة شرعة الأضحية من عدوا هذه الفائدة متى شرعة الأضحية أه. متى شرعة الأضحية في أي سنة في, في ناع أحسنتم يعني الهنان في السنة الثانية من الهجرة كانت الأضحية من من حاهد سيدنا إباهم الخليل لكن شرعت بالنسبة لأمة محمد في السنة الثانية من الهجرة بذلكم الله خير في السنة الثانية من الهجرة إذا المشروعية الأضحية من القرآن الكريم قال تعالى فصلي لربك وانحى فصلي لربك وانحى قال قتاده وعطاء وعكرمة المراد صلاة العيد ونحر الأضحية صلاة العيد ونحر الأضحية هذا الكلام يجوز يجوز يجوز ستأتي معنى إن شاء الله سيأتي معنى هل يجوز أن نضحي بالبقر يجوز وسيأتي معنا الكلام عن هذه المسألة وبارك الله فيكم يعني هذا الكلام موجود في تفسير ابن جرير وابن كثير وأحكام القرآن ابن العربي وفي نيل المرام يعني فصل لربك وانحر المقصود بها صلاة العيد تماما تمام. صلاة العيد ونحر الأضحية ونحر الأضحية <تصفيق> نالكم شكر الله لك. وأما الدليل من السنة النبوية عن أنس رضي الله عنه قال: ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاحين أقرنين ذبحه ما بيده ذبحه ما بيده وسمى وكبر ووضع يجله على صحة والحديث متفق عليه هذا هو الدليل من السنة وأما الدليل من الإجماع قال ابن قدام في المغني أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وقال الحافظ في الفتح لا خلافة في كونها من شرائع الدين لا خلافة في كونها من شرائع الدين نعم الفصل الثالث يتعلق بالذبح والنحر فالذبح والنحر هو سنة الأنبياء لقوله تعالى وفديناه بذبح أو بذبح عظيم هو سبحانه فصل لربك ونحر ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أنس أنه ضحى بكبشين. أقرنين أملحين واضعا قدمه على صفاحين يسمي ويكبر فذبحهما بيده والحديث هراه البخاري قال الدهلاوي في حجة الله البالغة ومنها أن العرب واليهود كانوا يدبحون وينحرون وكان المجوس يخنقون ويعجون أي يشقون البطن؟ ها كان المجوس ها يقومون بخنق الدابة أو بعجها يعني بشق بطنها. والذبح والنحر سنة الأنبياء عليهم السلام. وفيها مصالح. ها فيها مصالح يعني الدبح أو النحر فيه مصالح. ها من منكم يذكر لنا بعض المصالح؟ مصالح الذبح ها. لماذا شو يعذبح ولم يشرع الشق أو لم يشرع الخنق أو لم يشرع شيء من هذه الأمور التي نسمع الآن ونسمع بها مثلا أنهم ربما يضربون الدب بالرصاص بين عينيها أو شيء من هذا القبيل نعم ما شاء الله إذن هذه فائدة خروج الدم الفاسد من الجسد انظروا إلى هذه الحكمة ولعل الشيخة الزندان يتكلم عن هذا الأمر في أحد أشرطته هذه من فائدة الدبح أن ذلك الدم الفاسد الذي يكون في جسم الشات بطريقة الدبح الشرعية وتقطيع الأوداج يخرج ذلك الدم وينهمر بتلك القدفة القوية والدفعة فتخرج معه كل الفيروسات وكل المسائل التعلق به بدم كذلك إراحة الدبيحة نعم إراحة الدبيحة فإنه أقرب طريق لإزهاق الروح وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليح حتى الخنق إن شاء الله بالنسبة بالنسبة للدبيحة بالنسبة للبشرة ما كلامكم الله نعم إذا يقول صلى الله عليه ذبيحته فليرح ذبيحته يعني الذبح بالطريقة المشروعة في راحة لهذه الذابة لهذه البهيمة كذلك صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية يعرف به الحنيفي من غيره كفاء كانت بمنزله الختان وخصال الفطرة فلما بعث النبي صالح مقيما للمله الحنيفيه وجب ها وجب هو وجب الحفظ عليه لا ابدا لا ابدا ليس الخلق ليس جائز ليس جائز ها هو جائز عند سلطان هو جائز عند سلطان على مذهب سلطان على مذهبي اخونا سلطان الله يكرمكم. نعم. ولقول تعالى ولكل أمة جعلنا منسيكا ليذكو اسم الله على ما رزقهم من بهيمة لنعاء من بهيمة لنعاء. ومعنى منسيكا ذبحا قال عكيمة. قال مجاهد إهراق الدماء ليذكر اسم الله عليها ليذكر اسم الله عليها. الفصل الثابع أعدم أيام أعظم هو يوم النحر أعدم الأيام يوم النحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعدم الأيام عند الله إن أعدم الأيام عند الله ها إن أعدم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر يوم النحر نعم يوم النحر ثم يوم القر ما المقصود بيوم القر المقصود بيوم القر اليوم الذي يلي يوم النحر لأن الناس يقرون فيه بمنا أي يستريحون يستريحون نعم وعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما نحي بين الجمرات في الحجة التي حجة فقال أي يوم هذا أي يوم هذا نعم <تصفيق> أي يوم عفوا إخواني في منبر هذه الأطر كانت تكس متوقف ما شاء الله ولهذا لم أرى إجاباتكم نعم يستريحون نعم. قال ص أي يوم من هذا قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. قال هذا يوم الحج الأكبر. <تصفيق> والحديث رواه البخاري تعليقا ووفي صحيح أبي داود. في الحديثين, دليل في الحديثين دليل على أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وأنه أفضل الأيام وأنه أفضل الأيام قال ابن العربي في عارضة الأحودي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح وقد روى فيها الناس عجائب لم تصح وصاحب الرسالة خصصة في نهاية رسالته الأحاديث الضعيف والموضوع المروي في, ال... في... في الأضحية في آخر هذه الرسالة وأما الفصل الخامس يتعلق بحكم الأضحية لا عليكم. ما هو حكم الأضحية ما حكم الأضحية؟ م? ما هو حكم الأضحية؟ يا الله يخلع أنتم معنا؟ في خلاص؟ في قولان ما شاء الله نعم. هل هناك مسألة فقهية في اتفاق. الله يكرمك. سنة واجبة سنة مؤكدة عند الجمهور سنة مؤكدة يعني ثلاث قرص واحدة قالت مؤكدة والأخرى قالت واجبة وأنصار على سنة وسكت نعم سنعه إن شاء الله وسنعه من أجاب الإجابة الصحيح الأضحية واجبة واجبة على المسلم البالغ المقيم الموسي عنه وعن أهل بيته لقوله تعالى فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر نعم قال ابن عباس اذبح يوم النحر اذبح يوم النحر م? وهذا الأطاق أخرجه البيهقي في سننه ومن في تفسيره مادرة يا أخوة اللهم أمين <تصفيق> اللهم أمين بارك الله فيكم سنزعجكم بهذا السؤال طيلة فترة البلد <تصفيق> اللهم استعد <تصفيق> اللهم أمين اللهم أمين اللهم <تصفيق> أمين <تصفيق> إذن عن حكمه الله يكرمكم بارك الله فيك عن حكمه قال صل الصلاة ون ون النسك هكذا فسر في قولي في فسر قول الله جل وعلا فصلي لربك وحده نعم أمر الله تعالى في هذه الآية الله أحمده جميعاً أمر الله تعالى في هذه الآية أمر بالنحر كما أمر بالصلاة أمر بالنحى كما أمر بالصلاة قال صديق حسن خان في نيل المقام وضح الآية الأمر له بمطلق الصلاة ومطلق النحر وأن يجعلهما لله عز وجل لا لغيره وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو في حكم التقييد له فهو في حكم التقييد له وأما قول الشيخ إسلامي تيمية في الفتاوى نعم إذن هنا فائدة فالذي علي من الصحابة والتابعين ومالك والسافعي والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن حسن على أن الأرخي سنة لأنه تبت في, في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عما لم يضحي من أمته <تصفيق> يعني عما لم يضحي ما وجد الاستطاع ما وجد وسنرى أن واجب بيواجب أنه واجب لمن للمستقصر طبعا فأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عما لم يضحي. الذي وستأتي معنا إن شاء الله أدلة كثيرة في, في في هذا الأمر. إذن يقول شيخ الإسلام أما الضحية فالأظهر وجوبه أيضا. فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة في قوله إن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماته لله رب العالمين وقال تعالى فصل لربك وانحى فأمر بالنحي كما أمر بالصلاة وهي من ملة إبراهيم الذي أمر باتباع ملته وبهذا يذكر قصة الذبيح كيف يجوز أن المسلمين كلهم يطرقون هذا لا يفعل أحد منهم وطرق المسلمين كلهم هذا أعظم من طرق الحج في بعض السنين وقد قالوا إن الحج كل عام فرض عن الكفاية لأنه من شعائر الإسلام من شعائر الإسلام وضحى في عيد النحر كذلك بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة فيظهر بها أو فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لم يُما لم يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. ولحديث مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه بعرفه، فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وعتيرة أتدري ما العتيرة هذه التي يقول عنها الناس رجيبة والحديث في صحيح سنة أبي داود رجو الشاهد على أهل كل بيت أي تجب عليهم الأضحية أه؟ والعتيرة ها متى تذبح ها تذبح كانوا يذبحونها كانوا يعني العتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب قال ابن الأثير في جامع الأصول والعثيرة منسوخة والعثيرة منسوخة وإنما كان ذلك في صدر الإسلام حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة يعني عنده مال يعني إن كانت مادية ها ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ناه وذاك فلا يقربن مصلانا والحديث الله أحمد وابن ماجة, ماجة وقال الشوكاني في النيل في نيل الأوطار ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقوى مع ترك هذا الواجب وعن البراء بن عازب قال ضحى ضحى خال لي يقال له أبو بردته قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جدع من المعز قال الذبحها ولا تصلح لغيرك قال الزيلعي ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب وهذا الكلام في نصب الغاية هنا تنبيه ليست الأضحية شرطا في صحة العيد حتى لا يفهم أن الذي لا يضحي لا يصلي ما؟ بل بنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المصلة عقوبة عن حضور مجالس الأخيار عقوبة لمن لم يصلي وبإمكانه وله الطاقة في أن يصلي للأسف هناك نسمع عن كثير من الناس بإمكانهم الأضحية لكن في يوم الأضحية يذهبون إلى منتزه من المنتزهات أو يسافرون إلى مدينة من المدن يقضون فيها ذلك اليوم ولا داعي للأضحية بدعوة أنهم يأكلون اللحمة طيلة السنة لأن ما فهم مقصد هذه العبادة وطبعا عندما تضيع مقاصد العبادة تضيع العبادة فليس المقصد من الأضحية فقط هو اللحم أو أكل اللحم فإنما المقصد من الأضحية التقرب إلى الله تمام آه. كما قال أخونا حسن هناك من يشتري اللحم ولا يذبح لأن كل هذا بسبب بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم وجهرهم آه؟ بقضايا دينهم هذه الأضحية فيها من الفوائد وفيها من القرب من لو علمها المسلم ما توانى في الذبح ولا ما فكر في أن يتركها خصوصا إن كان بفضل الله تعالى من الله عليه بإمكانيات مادية يرحيكم الله يستطيع أن يشتي بها هذه الأضحية ولحديث جند بن عبد الله البجل قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحي فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح ومن لم يذبح فليذبح ووجه الاستدلال به أن به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح وهو في الوجوب ولم يأت ما يصرفه وكذا أمره بالإعادة وكذا أمره بالإعادة قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ها والقول بالوجوب للقادر قوي ها القول بالوجوب للقادر قوي وعليكم السلام قوي لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارعي واهتمامه بها هذا قوله شيخ ابن عتيمين رحمه الله في الشرح الممتح قال القرافي في الدخيرة وفي الكتاب الأضحية واجبة على المستطيع الأضحية واجبة على المستطيع وفيه قال أبو طاهر قول ابن القاسم بالتأتيم في الكتاب محمول على الوجوب إذا اشتراها والمشهور أنها سنة واجبة لا يجوز طرقها قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهدي المدينة المالكي الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد تجب عن كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار يعني حتى عند مالك تعتبر سنة واجبة للمستطيع، للمستطيع. للأسف الشديد وهذه الأيام ترى ترى أن المسلمين للأسف يعني ما يستطيعون هناك من لا يستطيع أن يضحي فيبيع متاعه. الله مشكلة يا أخوة. انظروا إلى الجهل بأحكام الشر يبيع متاعه. وربما باع أغنى ما لديه من أجل شراء هذه الأرحية علما بأنه ما دام لم يستطع أن يشتغي الأرحية فلا شيء عليه فالله مستعان وهذا من جهل الأمة نعم هذه مصيبة كما قال أخونا حسن هناك من قرضا بالربا من البنك نصيحة أتشتري أضحية العيد بالحرام وتريد أن تتقرب بها إلى رب السماوات والأرض بل حتى الأبناءك للأسف في هذه الأيام تنشر آه وهذا تماما هناك من تماما من يشتري الأضحية بذيبه يعني الأبناءك هذه الأيام الأبناءك تبعته بب بمنسقات أو ب أو كذا فيها صور للخروف إذا كنت تريد قرضا من البنك ها لتشتري الخروف فمرحبا بك يعني بفائدة كذا وكذا وكذا وكذا الله ينصيبه اللهم فقه المسلمين في دينهم <تصفيق> يقول ابن عبدالبر هذا قول جميل لأنه يحتج به عند المالكية يقول ابن عبدالبر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي الأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعر من الرجال أو سعر من الرجال والنساء آه. لا الله المستعان يعني قرض بفائدة يسيرة هو يبقى قرض ولو كان قرض بفائدة يسيرة آه يلبسون على الناس لا حول ولا قوة إلا بالله يعني قرض آه بفائدة يسيرة يعني يبقى قرض يبوي ولو كان بفائدة آه يسيرة نعم نعم، وكذلك يا أخونا موحد من الناس كثير من الناس يتعاملون مع عيد الأضحى كظاهرة اجتماعية لا يسأل عن أبسط سنن العيد لا يبحثون عن سنن العيد هذه مصيبة يعني كأن الأمر انتقل من العبادة إلى العادة صار العيد عندهم عادة وليس عبادة، ها؟ لو اعتقدوه عبادة لبحثوا عما يتعلق بهذه العبادة، لكن للأسف. وأما المسافر يا إخواننا يا إخوانا ما حكون المسافر في, في في في صلاة العيد، هل يضحى أم تسقط عنه ضحية؟ ما حكون المسافر ها؟ تعرفون هذه الفائدة؟ يعني انت لو سافرت مثلا الى مدينة اخرى هل تضحي ام لا <تصفيق> لا هل تصحي ام تقصر في الاضحية يعني التقصير يكون في الصلاة هذه <تصفيق> فائدة جميلة في الحقيقة <تصفيق> المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بالحاضر يعني لو أردت الهروب من من مدينتك أردت أن تسافر <تصفيق> نعم أردت أن تسافر إلى مدينة أخرى حتى لا يراك أهل حيك في حيك وأنت لم تضحي إذا سافرت إلى مدينة أخرى عليك أن تضحي لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ ما رأيكم؟ ستكون واجبة أم مستحبة؟ قياساً على السفر مستحبة، ها وكذا. إذن، لكن لا تجب في حقه. بل يستحب إن كان موسرا إن كان موسرا فالصفر أسقط عنه وجوب صلاة العيد وجوب صلاة العيد نعم الله يكرمكم عن ثوبان رضي الله عنه قال دبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشات فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة يعني كان مسافر قال النووي فيه أن الضحية مشروع للمسافر مشروعة للمسافر وغبوب الإمام البخاري في صحيحه باب الأضحية للمسافر والنساء وقال الحافظ فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه فصل سادس مما تكون الأضحية ها يعني الآن ونحن على مقربة من السوق نريد أن نشتاية أضحية مما تكون الأضحية لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقى والغنم الغنم تشمل الضأن وهدوات الصوف والمعز وهدوات الشعر نعم فلا تصح الأرهي بالخيل أو الطيور ونحو ذلك مما هو حلال لقوله جل وعلا ولكل ها ولكل،, تماماً، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتاده <تصفيق> نعم نعم إذن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فلم يتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التضحية بغيرها ولا تبت عن الصحابة شيء من ذلك ولا تبت عن الصحابة شيء من ذلك نعم نعم الإبل والبقر والغنم والماعز والضأن. قال النووي رحمه الله نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصلح إلا بالإبل أو البقري أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك ويجوز التضحية بالذكور والإناد سيأتي معنا إن شاء الله يجوز التضحية بالذكور والإناد ها والله هذه مشكلة يعني هذا كذلك من جاهلنا بديننا هناك من لا يشتري الأنت يشتري فقط الذكر وإن كان الذكر هو المطلوب لكن حتى الأنت وأهل البادية يعجبهم الأضحية بالأنت تكون سمينة وأما أهل الحاضرة الويل كل الويل لهذا الرجل الذي سيأتي بالأنت ويراه الجيران <تصفيق> ويل له من زوجته إذا <تصفيق> لم يكن الخوف يعني قرونه كبير وكذا وكذا <تصفيق> يعني الجدعو ما تم له نصف سنة أه؟ فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبيل والبقر والمعز ولا بما دون الجدع من الضأن ما تم له نصف سنة نعم. هذه فائلة من أختنابارك بارك الله فيها إذن يجوز التضحية كما قال إمامنا في المجموع يصح التذكية بالذكر وبالأنت بالإجماع وعن أم كرزن رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن شات لا يضركم ذكرانا كن أمئناتا طبعا هذا في العقيقة وتلحق به بها العضحية لأنه قربه والأفضل أن يتقي المسلم الشات الحلوب أن يتقي المسلم الشات الحلوب نعم ستة ستة أشهر نصف سنة نعم الشاة الحلوب لقوله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب إياك والحلوب وعن أبي هرارة رضي الله وعنه عن النصر قال لا تذبحن ذات ذر يعني ذات حليب تذر الحليب نعم يا أمة الله هل هذا برنامج أم ونقله <تصفيق> لا لا ستأتي <تصفيق> معنا هذه الأمور بارك الله فيك نقل كنت أعتقد برنامج يجوز التضيع بج بالنسبة للشاة الحامل الشاة الحامل ما حكم الصاعي فيها ما حكم الصاعي ذات ذات ذات ذات من ذر الحليب يعني حلبة يعني ذات ذر هكذا ننظر الصحيحة في السلسة الحديث الصحيحة عن مجلة الرابعة 194 <تصفيق> إذن يجوز التضحية بالشات الحامل لحديث أبي سعيد أن نمسح اسمه قال ذكاة الجنين ذكاء أمه نعم ذكاء الجنين ذكاء أمه والحديث في صحيح مدي والحديث دليل على جواز أكل الجنين إذا خرج ميّت من بطن أمه يعني إذا دبحت الأم م? وأخرج الجنين من بطنها يجوز أكله لأن ذكاء الأم هي ذكاء الجنين ذكاء للجنين, ذكات للجنين. أفضل الأراحي الغنم والضأن أفضل الغنم أفضلها الغنم والضأن أفضل من الماعز ثم البقر ثم الإبل والدقور كله أفضل من الإينات يعني هذا في مجال الأفضلية. وحياكم الله فعن أنسي بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بك بشيني وأنا أضحي بك بشين ننظر إلى حس الصحابة رضي الله عنهم عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشيني وأنا أضحي بكبشين والكبش هو فحل الضأن وهو صلى الله عليه لا يطوق الأفضل ويعدل إلى المفضول أه؟ وهذا اختيار إمام دار الهجرة مالك الرحمة الله ننظر الرسالة والكافي والتلقين قال الشوكاني في في في السيل في, في في السيل نعم وملازمته صلى الله عليه وسلم للتضحية نعم في سيل الجراء وملازمته صلى الله عليه وسلم للتضحية بالكبش أو الكبشين مع وجود الإبل في عصره وكترتها يدل على أفضليتها في الأضحية يعني كانت الإبل موجودة الله أكبر نعم يعني هذا طبعا مع الاستطاعة دائما الأضحية مع الاستطاعة إن عندك مال كثير ضحي بك بكبشين أبل حين أقرنين إن ما عندك مال كثير ضحي بحسب ما عندك إن لم يكن عندك مال لا عليك تسقط عنك وهذا الأمر فيه سعى والحمد لله قال القرافي هذه الفائدة ليس المطلوب من نعم حسب المقدرة ليس المطلوب من الضحايا كأثرة اللحم ها؟ وسد الخلات بخلاف الهدايا ولأن المطلوب هو إحياء قصة الخليل عليه السلام هذا مقصد من مقاصد الأرحية في آمن ها إحياء قصة الخليل عليه السلام من قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين قيل جعناه سنة للآخرين ولأن الله وصفه بالعظيم ولأن الله وصفه بالعظيم ولم يحصل هذا الوصف لغيره من جهة المعنى لأن المفدي لم تكن نفسه لعظم جسمه بل لعظم معناه فكذلك ينبغي أن يكون فداؤه تحصيلا للمناسبة لأنه عليه السلام لما ضحى عن نفسه ضح بالكبش ضحى بالكبش <تصفيق> وأما ما يدل على تفضيل البقر بعد الغنم فحديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه البقر رواه خير مسلم قال الحافظ في الفتح ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية قلت يقول صاحب رسالة ترك المساحة الأضحية بالغنم مع كترة الإبيل دليل على أفضلية البقي بعد الغلام في الأضحية. الفصل السابع. سن الضحية أو الأضحية. قال النووي رحمه الله عليكم السلام أجمعات الأمة على أنه لا يجزئ من الإبلي. والبقرة والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجدع. إلا الجدع ونقل القاضي عياض رحمه الله الإجماع على أنه يجزئ الجدع من الضأن لكن نقل بن نجد وغيره الخلاف في الجدع من الضأن وهو مذهب بن عمر رضي الله عنه فمن الضأن الجدع فصاعدا الجيم والدال والعين أصل يدل على حلوة السنان وطراوته وأصل الجدع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا وذكر الأزهري أن الجدع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء وينبغى أن يفسر, أن, أن يفسر قول العرب فيه تفسيرا مشبعا لحاجة الناس إلى معيفة في أضاحيهم وصدقاتهم وغيره إذن الغالب في إجداعي ناعم تماما <تصفيق> نعم ما نسميه بسن الحليب، تمام نعم ها نعم إذن وصف لسن معين وصف لسن معين وليس سن تنبت وتسقط وتعاقب أخرى فهو يختلف باختلاف السنة أي الخصوبة واللبن والعشب والوالدين كذلك شابين أم وغدا وغير ذلك من وأهل البوادي أعلم بهذا يعني الجدعة يقول البغوي الجدعة ما استكملت سنة أو أجدعت قبلها ونظر هذه المسألة البلوغ والحد عند الإنسان ومن المعز ثاني وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة وقيل سنة ودخل في الثانية وهو المشهور ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة ومن الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسه وقد نظمها ابن عابدين في حاشيته قال والحول من غنم والحول من غنم والخمس من إبل واثنين من بقر ذاب بالتني دعي والحول من بقر والنصف من غنم وأربع من بعير سم بالجدع نعم وأما الفصل الثامن يتعلق بعيوب الأضحية عيد البيت عيد البيت قال والحول من غنم نعم والحول من غنم والخمس من إبل واثنين من بقر ذا بالثني دعي أو دعي والحول من بقر والنصف من غنم والنصف من غنم يعني سسة أشهر وأرضع من بعير سم بالجدع. Să-mi vizitez أمارك الله فيكم ما أدري هل سقط أم سرق مني ها ها ها ها هذا سرق هو سرق مني اللاقت وأنا أعطيته على حمراء هل المعن معنا أم خرج ها <تصفيق> ها ما ما سوق الحمد لله. <تصفيق> الله يكرمكم. الفصل الثامن يتعلق بعيوب الأضحية. ونرجع الكلام عن هذا الفصل. سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتقبل منه ومنكم وأن يوفقنا لقيامي بهذه الشعيرة المباركة على هدي وعلى سنة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك الله فيكم جميعا وشكار الله لكم على متابعتكم وتقبل الله منه ومنكم ونسأل جل وعلا أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وأكرمكم الله أستمر فادي جلالي نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناتنا جميعا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا فإن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونريد فقط أن نذكر بعدنا البعض بهذه العبادة المباركة وما يتعلق بها من أحكام سائلين الله جل وعلا أن تكون هذه العبادة على حدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فننال أجر الشعيرة وأجر المتابعة إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم جميعا وشكاله لكم وتقبل الله منا ومنكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وابرك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفضل أخونا عن جلالي إن شاء الله تفضل على اللاقت وتابع مع إخوانك الله إليك تفضل حسن تفضل بارك الله فيك وتقبل الله منك